قَالَ قَدْ أُجِيبَ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ وَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبِحَارِ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ضِغْيَاءَ وَعَدْوًا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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمُبَوَّأَ وَأَصْدَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم